الله عز وجل قال عليه السلام مسألة ولا يجوز ان يتأخر البيان عن وقت الحاجة من المكلف إلى البيان وهو التنجيز وهو قول عامة المسلمين إلا من يقول بجاز التكليف ما لا يطاق فإن هو عنده بجاز واقعه. كيف نستديها؟ لأنه عندهم بجاز غير واقع. لا يتأخر البيان إلى وقت انا انا انا ما يلزم حق هذا الواقع اذا قلت ما امور نفسك تعمل العمل الحينه واجب عليك تصلي ولا تخبر لك فيها الصلاة هذا لا يجوز واجب عليك تصلي اليوم أو اوجب عليك الصلاة ولا قال ما هي الصلاة الشرعيه ويخرج وقت المغرب ما قد تخبل لك هذا لا يجوز ناهي لكن مع الناس ما عاد تاخير عن وقت البيان مو تر غير واجد الناس عن وقت ما ما عن وقت الحاجه هنا عنده الناس من الحين ما يعني ما عن وقت الحاجه ما عن وقت غير يا غير واجد ما هو ما يدعم عن وقت الحاجه نعم شهرين ما عن وقت ما إذا هو جاء لك شيء مجمل ويش شيء أنك تمتد له. مجمل ويش شيء أنك تمتد له ولا يبينه لك هذا ما يجيز ده مثلا دلح إذا قال لك وجب عليك أن تصلي يوم الخميس ركعتين والصلاة ما هي الصلاة اللغوية تمام ولن تقري كيف الصلاة فلا يجوز أنه يمضي يوم الخميس ماك تبين هذا ورجع يقوم يعاقبك عليه أنك ما صليه هذا لي ماك تبين ها؟ عادة عاجبه وعادة ما تدري إيه يخرج يوم مثلا يوم الخميس خارج يوم الخميس يرجع قال لي ليش ما صلي وعاجب أكلي ليش نكماص صلي ما لا لا لا يجوز واجب عليه معنى انه ما هو يكون يحصل الباقي قبل ما يخرج الوقت صح. مثلا ذا الحين لو تأخر ما بينه لنا لا غربة ولا قبل المغرب بساعة سهل. بيكي. بيكي. لأن عادة ممكن لا الا عادة هو وقت تنجيز الفعل ولا هو طويل لا لا عادة وقت لأنها أنا أقول أقص اليوم الخميس في أي وقت من يوم الخميس ثم بين ترك الله في آخر هذا عدها يوم كان قال عمر سهل أيوة. واختلفوا في التأخير إليها أي عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة قيل بالجواز مطلقة يعني سواء كان الخطاب ظاهرا وإذا به خلافه كبيان التخصيص والتقييد والنص والإسم الشرعي أو لا كبيان المجمل ولا يكون باهرا يعني سواء كان ظاهرا أو لا مثل المجمل هذا المجمل ما له أي دلالة لا, لا ظاهرا ولا غير ظاهرا هو مراحل مراحل وزوان كان خبرا أو إن شاء وهو مذهب الإمام إحا بن حمزة هو مختلف القوسمي أو لها؟ مختلف القوسمي أو لها؟ مختلف القوسمي، هو واحد غير معي، العام ظاهري مختلف؟ نايا العام هو ظاهر وقص لهو لا مجمال ما هو مدره شيء العين يقول صلي، ما ندره يصلاح الحين قال قال كان الظاهر وريد به خلاف الكبار التخصص كيف يريد خلافها؟ خلاف الطائف Saan, että hän tekee sen. Ei, ei, ei. Ei, ei, وثمان قال خبرنا إن شاء وهم ذهب الإمام الحابي الحمزه والمرتضى الموسوي والجمهور من الحنفية والشافعية واختيار ابن الحاجة وقيل بن منعي ملطرقا وهم ذهب بإسحاق المروزي وأبي بكر صيرفي من الشافعية وبعض الحنفية والحناملة والظاهرية اختاروا الإمام أبو طالب وقال إنه قول أبي علي وأبي هاشم وقيل بن منعي في غير النسخ وأما بيان نسخ يزاخره إلى ابت الحاجة ما هو بيان ناسي بن أمان ماشي هو حين النسخ حيني أخبوين يفعلوا ورجع قعد شارين قالها لا تفعلوا ذا فعلوا ذا ماش بيان قصته هنا لك أنها كان في ذا الوقت المعد في ذا الوقت دونات بيان ولا عشيه ونقول ذاك بيان عن تابي وقت العمل بركوة هو بيان الوقت كان مصليين بيت المقدس لما ذي الوقت قال خلاص الحين صلوا مني بيان انتهاء الوقت ناسان خلاص خلاص بيان ماهم بيقولوا في حد هاذيه قالوا ذا كمقول خلاص هذا تقول بيان خاصة هو بس. خاص. ها. <تصفيق> والفتاة يشتر... لعشت كل النهباء يعني. نشت وقت. ها البهان المجمل هو بس. والتأخير. ها البهان. يا الشيء ها البهان بهان كل المجمل فقط انه قال انا وش عنا بيختلف التأخير إلية؟ اي عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟ ما هو وقت حاجة ام ماذا ولا شيء. إنه ما وقت ح يعني. سواها سووها. وش وقت الحاجة ذا بالناس؟ وقت الحاجة اذا ما الحين عنده مصلحة وش؟ إيش المصلحة؟ تنزب حاجة ما أموراً فعلة حين يوم وقت يسبب الخلاة بده إنها حين اليوم يعني نسخل سوا وقلب الملعفة غير الناس في بعض حكم جديد ما غير الرؤون ما ما بالهوة وقد ما يكون حكم جديد بل ما هو يجوز الناس خلاة غير بدل خلاص ما هو حكم جديد الى غير بدل وبس ما بهمانا واما بان نسخه يساخره الى وقت الحاجة هو هذا القول المروين عن ابي علي وابي هاشم والقاضي عبد الجبار ذكره بالحسين البصري في معتمده ولم يحكى عنهم خلاف ومثله في شرح العلامه المختصر المنتهى وقيل بالمنع في غير المنتهى اه؟ عبهاء ولم يحكي عنهم خلاف ولم يحكى عنهم خلاف خلاف يحكى لكن واش خلاف خلاف ومثله في شرح واش يحكي ولم يخلع عنهم خلاف ولا يحكى ولا يحكي يحكي هو قال خلافهم قال ولم عنهم خلاف ومثله في شرح العلامه المختصر المنتهى وقيل بالمنع في غير المجمل وهو الظاهر ها قال وقيل بالمنع في غير المجمل وهو الظاهر إذا أريد به غير ظاهره وأما المجمل فأيوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة وهذا ما ذهب الشيخ أبي الحسن الكرخي وبعض الحنافية وقيل كذلك في البيان الإجمالي يعني أنه يمتنع, عن يمتنع تأخير البيان الإجمالي لغير المجمل عن وقت الخطاب مثل هذا العام سيخصص يعني في ذيه ديهم متنعه أيوز أن هذا العام سيخصص وهذا الحكم سينسق وهذا المطلق سيقيد وأما البيان التفصيلي فيجوز تأخيره وهذا مذهب الحسين البصري وبعض أصحابنا وحاصله أن الخطابة من المفروضنا العكس إذا قال هذا العام لم أعد إلى له تمام هو قصده أنه يخبر لك لأنه لا يحملك على جهالك يقول هذا سينسخ أو هذا سيخصص أو هذا سيبين أي سيقين أو سيقيل أو كذا لأنه لا يحملك على جهالك قصده فكما جاء أما ذيا فهو يجوز تأخير إذا عوش يخبر لك بالتقييد وشو والتخصيص وشو والله هذا وشو فعنده سهلة يجوز إذا قد خبر لك أنه بالنسخل يحملك على الجهان وحاصله أنه الخطاب إما أن يكون له ظاهر أولا كان الثاني جاز تأخيره مطلقا وإن كان الأول جازة تأخيره التقصيري انبينا بالإجمالي مثل ذاية. ما يشبقون بالنسبة. ما يشبقون بالنسبة. لايه هذا العام سينسخ. وارجع يقوم البيان التفصيلي نسخ بهذا الحديث هذا الآية هذا سهل جائز. هذا المجمل سيقيد. هذا لا يستأخيره. ايه لا يستأخيره. أما التفصيلي يستأخيره. كمان في وقت الحاجة رجع يقول المراد الرقبة المؤمنة أو البالغة أو كان بيان التفصيلي بالإجمالي؟ لا لا وإن كان الأول يعد تأخير التفصيلي هو قاله رقبه ذكر أو أنها أم بيان ايه ذا قلت قال لك سيقيد هذا سيقيد هذا المطلق سيقيد هذا أنا ذا الحين في الواقع أنا قلت لكن إن بيان إجمالي إجمال. هذا لا يجوز تأخيره الضروري إني أذكره لك بعد أما بالنسبة للتفصيل أرجع قوله كالرجبها المراجبه الصغيرة أو المراجبه كذا واختير حي السهل لا تأخر فقيل يجوز بيان بأمر والنهي من غير شفرة بين الظاهر والظمة لا إذا ظنّي قال وإن كان الأول جاء تفسيره التفصيلي إن بينه بالإيمان ما بين ما شرط الناس في التفسير لا لا هذا أبو الحسين ابو الحسين البصري أوه. يعني خلاصه مذهبه انك كذا لكن ما اشترط التفصيلي بيان لا لا لا ما بلا لا ما اشترط هو على الاولى وحاصل وحاصل ثاني استقلال على ما بلا ما يكون تاخير البيانات التفصيليه وتقدم البيان الاجمالي المره قال اما التفصيلي اختلف من وين قصدك هو قال اذا كان بيان واجب نقدمه اذا كان تفصيلي فاخر آه. آه. آه. بقى بقى بقى بقى الله الله. ما معنى هني ان يجوز تاخيره وهذا يقدر لا يجوز تاخير البيان التفصيلي مطلقا ما أو. قال يقدمه بيان كلام بيان إجمالي. لا ان كان بيان اجمالي وإذا ما كان قبله بيان إجمالي فأخر السالفة هو كلام قالوا حاصله أنه الخطاب إما أن يكون له ظاهر أو لا إن كان الثاني أدي ما له ظاهر جاز التأخير المترجع وإن كان الأول أدي له ظاهر جاز تأخير التفصيلي إن بين إن بي بالإجمالي ما شرطه إلا شرطه إنه يبين بالإجمالي عنده يوجد تقدم بيان إجمالي ها عند ابن حسين شرطه هو قال هنا قال وامل البيان التفصيلي فيجوز تأخيره ها وين قال ضروري يوغ تقدم بيان إجمالي وقال منع. أن تأخير البيان الإجمالي أنه يمكن أن تأخير البيان الإجمالي لا هذا ولا قليل لا افهم هذه بالضروره الاجمالي يعني كلامه الاول بل... قال, هو قال أن يمتنع جل... اخيرا البيان الاجمالي آه. يمتنع داخله لا تاخر البيان الإجمالي. لا غيره بمعنى اذا كان بيان اذا مع إجمالي تفصيلي بيان, بياني بياني <تصفيق> <بان> إجمالي <تصفيق> بيان اجمالي وبيان توصيلي يجوز تاخر البيان التوصيلي او مجبر هذه اكيده بالتفصيلي هنا يعني يتقدم بالايجمالي راح يقول حيقول بي يعني بيان <تصفيق> اجمالي قبل وقال ذاها أنهم تلع تأخير البيان الإجمالي هو كلام بعمل سين كلام البان الإجمالي الغير المجمل عنه وتقدام من هذا العسل وهذا حن سينسر وقيل يا جوزه تأخير البان بيان الأمر والنهي من غير تفريقتهم بين الظاهر والمجمل لأنهما إن فلا فلاحصلوا من سماعهما دون بيان اعتقاد جهلهم بخلاف الأخبار لأن سامي إذا أخبر بعام اعتقد شمول فيكون خطابه بذلك إيقاعاً في الجهل وإذا أقبر بمجمل لم يفهم منه شيئا فكان الخطاب به عبثا وليس كذلك الخطاب بالمجمل في الأمر والنهي لأن العزم على الامتثال إذا بينا يخرجه لأن العزم على الامتثال إذا بينا يخرجه عن كونه عبثا واختار هذا القول بعض أصحابنا المتأخرين والله كلها أقوال احتجها جحفة لقم على كم لا لا ستها كلها ان قال ها هو بيترتب بهاي وش ما احكي يجوز ما يجوز تمام غيرها أنا ما قدرت ابدا ها مش بعرف عليه يعني الاصول الدين هل يجوز تاخير البيان ولا ما يجوز يعني اذا قلنا يجوز تاخير البيان حقته ولا كده يجوز ولا انه يكلفك إذا أخرك بمعنى مهرجع باقي عاقب أخعله أو يسبلك كذا ده هي حقدتها أصول الدين لأن إذا هو يجوز تأخيره عن وقت الحاجة بمعنى مهرجع على تركه حلاته على غير واقع ما الواقع هي غير واقع ه سجل مجيز ها غير واقع هو ما الله يعني اللي ما يعني غير واقع غير واقع غير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 بأن, بأن السلبة للقاتل وعلى الله أنه ما قد انتم مي شيئا لله خمسة ولرسول والرسول قد انتم مي شيئا قال انتم أي شي تقنمه فلله وللرسول ومدر وشوه لا لا لا لا لا ها لله خمسة يعني بمعنى أي شيء تغنمه، ففيها الخمس ورجع جانا هناك قال ان لقاه من قتل قتل قتل فراسه قالا هو خصص شيء كان شيء بعس له، خاضروا يتكشّلون فيهم، ولا إذا ما هم الحصين فهذي <تصفيق> واحد. يعني سخن. هذا نعم. ما فيها تخصّز دام من قتلة قتيل لا, لا ما غنمتم في ما الذي قنتم فلله خميس. هذا ما في خمس إلا لأنه قال إلا هذا فليس فيه خميس. قبله معركة واحدة من قتلة قتيل فلما لا دائما. من هو هذا أبلا يا مين؟ قالوا ما لا ما هي. لا هذا من ولا لا ولا لا ماشي هذا ما هوش حقبات لا هذا هو هذا ما لا يخمسه بمعنى لا عليه لا هو ما بديك تكون إذا كذلك عندك فهم أنك ما هو أهل يقسم بيلة القنامة تخصص كيف ما بدي ولا ما يحرده لا يا سيدنا شاب يقسم بيلة القنامة يجمعوا رذاك لا من الثيخ اللي من الخديمة في حاليا يغل منهم مم من, من شلف فهله فقدوه من قال من ما ما ما ما ما ما أه لا, لا, لا, لا. أهض ما, عام ما. لا أهض على لا أمان عنا عام نخص عام شو المان؟ الحين أقول أكلاً أهض بحياه لا ما كلن عامين وجاء تخصس واحد بالآخر فر ما في هنا باش كل واحد تخصصات لا كل واحد تخصصات إذا كل واحد أعم من الآخر أنكسر قصير أنفعه وسلب أذا عن <تصفيق> أي قط إلى بس لأن ما شيء الله <تصفيق> سواء قتل عنده ولا ما قدم أي غنيمة <تصفيق> سواء تلقاها ولا ما بلاها أي هذا في الكلام جالس يبكي فيها فيها ما دا آخر فيها إدمانه ما ما عند ولا عصج ولا هو دا عندك تأخر. أخر أخر أخر أخر ولا عبه أجنى تأخر أخناه هذا عندكم تأخر ولا عجبوا لنا ولا قلنا مخصص ولا قلنا نعمل بالمبئين وخلاص وانت أخر؟ هو دا عن وقت الخطاف الحين والآية والده ما بلا تأخر إلا وقت الحاجة ما عمناه ممكن أنه هات الحمسكال جاج بخطوة فدر وديك بدا مجال في ايوه والبناء على أنه إذا تأخر وقت يمكننا عملهم دوناس ناسق أنا ما عمناه على أنه ناسق بل أصال مخصص أنا وخرجنا كدمل من المهرسه، لأناس ضياء ما بينا بينا ناس مبين خاصص ولا بين أي فارق, بينا. بينا. بينا. بينا. بينا. فارق. وده يه بعي بين اللي خو ما بين أي فارق هو ده الحينه وده الحينه هم يقولك وما هذا مخصص لهذا ما عملك تأخر إلى وقشر حاجة ماضا وقت يمكن العمل يوم كان العمل ما أدي وضاع وقت مش ما يجي ماذاك ما ما شرطنا إذاك وضاع وقت يمكن العمل قول تندوناصل يمكن العمل لا بده ما بده ما افتح عمل بده ماع ناصر ابراهيم لا خوم ما بي شيش الناس مخصص مخصص لا فهذا لا يخمس قال, خمس. قال, هو لا. هو لا. قال ما بها قديمه قال لا ما قال هوله قال ما يزم ما قال ما في خبز لا ما ولا ما لا ما قال فهو لك <تصفيق> ما عاد قال تدي ال خاصص لمن <تصفيق> واحد لما القتيل أما ذي يعني هذي سلب القتيل <تصفيق> <تصفيق> القتيل القتيل السلب أما ذي شله ضروري ما هو له هو ال يعني هو ال كلهم باب لا السلب حق هذه فوقه هذا يعني كارو بيتها وذي شله من المعركة يقتنموه فهو الألغاني من كلهم لا يا سيدنا أهي <تصفيق> الله أخذ النسف ههي عن حقيقة النسف سوا لا أعلم أن يجعل أخبه النسف ويقول العنوان الفصل الحامد لا يا ما هو شيء ما قال الله مالعين على محمد وعلى الله الحينة هو يبينه وقال تأخر وجز ما ضاوقت يمكن العمل وبيسميه حاجة... مخصص لا نسمع هذا مسميه تخصيص الناس ما سمعه ده الحين لا واحدك البيع مو بيبني الخاص العمل الخاص أبي التاريخ قال جالد. لك اما اذا تأخر وقت يمكن العمل فهو نازل ناه نفس كارنا عندك واحنا نابان يقول ما إذا كنت كارن ولا جهله التاريخ لكن اذا تأخر هو عندك قال تأخر فقال فهو مخصص ليش عبوده باب أياس وهو هقولته على علمه ما في قالها ثلاثة رواه البخاري ومسلم وتأخر بيانها أيضا ها تأخر مخصص وتأخر بيانها أيضا بأن ذل القرباء خلاص والشيء وذو القرباء بنوها شيء أوهم ها وبانها ساء وداخل باهم ايضا بان ذوي او بنو, أو بنو قال فين ولا القرباء وذوي القرباء <تصفيق> يحتمل يحتمل ذولا فرجع بيانهم بعد قال هم لا ها تخصيص ما لا تخصيص حين يقول ذوي يقول ها ما هو تخصيص الاول ما عمل تاخر وما تخصيص ذال المراد به بني هاشم او بني او بني, بني المطلب هذا ذا القربة اذا قلنا ذا الغربه على اختلاف الرأيين دون بني اميه, وبني أمية مطالب. بني لا الا ان هبال ها هذا بنو هاشم الاول الجد الاول يا قلنا انه بنو هاشم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد, عبد مناف يعني بن هاشم باخرجوا بني اميه لانه بن هاشم جد ديه ودارك هو اخوه عبد شمس. جد مية. بني اميه. Yeah. فبا يخرج من هنية دولة با يخرج. مطلب ويبان <تصفيق> بعيدين ها? من هو بنو هاشم. او لاد عبد المنافق. من هم? لا. لا لا اه قريب. او هم وبنو او هم هاشم وبني اميه. هذا عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ولذا قال ابن بن بن عبد المطلب ما اشتهى ذا عندك محمد عبدال بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عبد المطلب من اعظم الشيء المطلب ما هو ذا عندك المطلب هذا الهاشمي لانه من مفارقنا <تص> في جاهليه وراسل عللها قال غير ما المطلب هم مثل بني اميه يا عبد المطلب يا بني نوفل امجد ترى دون بني أمي قال بني أمي حمد البني عاشم لا, لا لا ما مثل البني عاشم إلا عاشم بنوه بني هاشم <مصرح> اميه هذه عده ابوها اميه عبد شمس عبد شمس وهاشم اخو عبد شمس ولا يهمني يعني شمس وهاشم وهاشم اخو لا لا لا استوا لا هاشم هذول يا بلا او ابو هاشم بالمطل يا أخي المطلب اخو هاشم لا لا لا هاشم بها هاشم بها مطلق وبعبد شمس بهاشم وبها عبد جمز وبها المطلب المطلب المطلب اللي عم يقولوا انه قالوا مذبوره لا لا هو هنا في اليمن في حول بلاجكم كذا ما في ظلمه عم يقولوا انه هناك مذبوره ما هذا المطلب ما هاشم ما المطلب انا هاشم دار جهودا كذا الحارس ولا مدري الشعب قال ما شافين من الشعب اني اريد يا جدعان من طلب ها عند هاشم لا عند عبد الله عبد الله ها ها هو هذا يعني هو عند جد <تصفيق> هاشم <أبو> هاشم <تصفيق> <تصفيق> بني امية و عبد المطلب من؟ عبد المطلب من دري قال لك دعنا نقول له الشافعي هو من دريته. و هاجم محمد عبد الاهودو لها بني هاجم هلي بني هاجم لاحيز حرج عبد عبد ما خرج الله دول إياك <تصفيق> أدي فلأ أدي قال فلأ المثل الزهر ما هو قال إذا وقفت هذا على الجوربة قال فهو ما تنازل من الأب الثالث هو الجد ولا يعني ما دخلوا ذولا بني هاشم ولا ذولا منهم بعيدين إذا قال وقفت هذا على الجوربة فمنهم قال الجوربة ما هو قال أدي أدي يريده الجدة على <تصفيق> الأب الثالث هو من ذيهم الذهبوي الذهبوي اه هذا قال الاب الثالث قالوا هذيك قلنا لهم قالوا معنى الاب الثالث ابي مثلا الحسن عبد الرحمن ابراهيم ها ما جاء من ابراهيم هنا هم دوي غرب يا ابو قالوا هم دول غرب اي دوله ما هو على في هنا أين ذا دور القربا؟ مشاء الله ما عنده. ما عندنا عبد المطلب. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. أكده ما أربعة. المفترض أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من هنا إيه بس. بس أما إذا دخل هاشم قال هاشم. ولاش كي جدة أبوه؟ جدة أبوه؟ جدة ها في ذا يدخل هاشم يدخل هاش؟ وقال في الوقت جدع <تصفيق> ما سر؟ ما الضرب؟ <تصفيق> <حزيز. وشف. بقى تصفيق> ما هم سنيع؟ وايش؟ فلأيش ما يدخلون ما عبد الشمس؟ ما هم الضرب قد قد من هو الأقرب؟ قلنا لك إذا قلنا على ما قال الضرب هو الأب هو الجد الأب من هو جد الأب؟ يعني هاش مثلًا ما حسن هاش هاشم عبد المطلب وعبد الشمس. كم يفعلون؟ في الواحد بني مدى واحدة بني مدى واحدة هم قال بنو هاشم بني. أو هم وبنوا المطرب على اختلاف الرأيين دون بني أميه وبني نوغل هذا مهربة حقوة أميه <تصفيق> عليهم دخلوا بنو المطرب قالوا قال خصصوهم بذولي المراجب للقربة دولي بني هاشم عندنا بلا بني هاشم لا بني هاشم إذا <تصفيق> هم بيعب الشمس، إيه، هو بنيه، خلاص كلهم. ما بني, بني عليه. وهذا عام متاخر عنه بيانه، ها وهم منه وهذا عام متاخر عنه بيانه، لأنه عام ذيها، قبل قربه. ما عامه، من غير بيان تفصيلي وهو ظاهر، ولا إجمالي. إدراك ترى به لا نقل يعني البيان الإجمالي، على ما قال ابو الحسين، ولأن الأصل عدمه، واعترف بأن كون السلبي لقاء غير منا في الوجوب أو فيه، فلا يكون تخصيصا فلا يكون بياناً. وأجيبه لأن ظاهره خلى يجيب وإيش ماله؟ نا خلى يجيب، وأجيبه بأنه وأجيبه بأن ظاهر الله في الظلي أن السلب كله للقاتل وأنه لا أخ مسافك كما هو رأي البعض وأن المفهوم من إسناد فعل هي الغانمين أن الباقي بعد إخال الخمس لهم جميعا لا يختص به أحد منهم فجعل السلب للقاتل وحدهم فجعل السلب للقاتل وحدهم مخالف للظاهر. يعنيه قال؟ مس بهالسالب. ويا من السلب السب للكاتل غير ملاقي لللفظ ها وشو مخالف الظاهر هذا الشيء من أشياء ها وين وأنه سا... لا خم طبعا. قال وأجيبه بأن ظاهر اللف يقتضي أن السلب كله للقاتل حين يقول ما قتل قاتلًا فلا سلمه ما مش مشخص ويعني ولا فخوص وأمه لا خم حين يقول كذا ولا كما هو رأي البعض وأن المفهوم من الإسناد في عل الغني مه الغانمين <تصفيق> أن الباقي بعد إخراج الخمس لهم جميعا يعني ان الغنيمه لهم جميعا ومع أن هذا قد خصص به تلك تلك ما قلتها قلت الان بلا سلبه ما عاد اهل الكل دول ان جمعه ما عاد اهل الغان يعني الظاهر يعني يقول ان ما غنيمه من شيء ان غنيمه لنا هنا الذي دي قتل القتيل فهنا ما عاد لنا يا بعدها نجم. باقي خرجوا الخمس وينقسم الباقي إنزين؟ <تصفيق> أن الباقي بعده خمسة جميعا لا يختص بأحد منهم. فجعلوا على السالب فجى على السالب القاتل واحدة. القاتل واحدة وخالف الظاهر. وينقولنا أنه خمس؟ خمس؟ هو مخالف. هو مخالف, مخالف. لأنه الموضوع إنه ي ي ي يقسمه الغني مهلا كل ما هو ما علامه تمام ما ذكره المعترض لا يضر لأن مثلا خيال الثاني كافي المطلوب صح الحد هو ايضا متاخر لو سلمنا في مسألة هذا صح صابر عليك والله حرام ما باجي لا قدر و سارق وسارة يا سوأنا وفي هذا في باين الظاهر كما عرفت ومن ذلك قوله تعالى وسارق وسارة فقد عايد يا أخ ما فإن مقتول آية فإن مقتول آية هو مقطع اليدين من المنكبين بعموم السارق للقليل والكثير كذلك وعموما السارق والسارقة فقط عيدهم والكثير سهل فجاءت السنة ببيان القدر الذي يجيب فيها القطع وكونه من حرز ومحل القطع وكونهم لمين خاصة وهذه البيانات إنما جاءت بالتدريج من غير مقارنة إجمالي لأنه لم ينقل والأصل عدمه فهو تأخر و قالوا سابق ما حد قال لا ما <تصفيق> <تصفيق> وتأخر أيضا بين النحاتي والصراطي والزكاة في المجمل العموم شو السارية السارية كل سارية <تصفيق> يعني كل العموم وأي... العموم الماليات وارجع يخصصها وعبه مثل هذا الحين اذا اجع حصها بعدها بل اذا كان عبدي اذا كان ابي اذا كان كذا اذا وكلها ما بالابة تدريج. تدريج. ومسموها كلها مخصصات. ولا قالوا لا يجوز. كيف يتلقى؟ كيف يتلقى؟ كيف يتلقى؟ خصصت التخصيص تلقى منين هون. فَإِنَّكَ وَاجِبُ الصَّلاةِ دَلَوْتَ أَخْرَائِبَمْبَيْنَ مَحَايَتِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فِي الْمُجْمَلِ فَإِنَّكَ وَلَوْ زَعَلَكِ الصَّلاةُ مَا هِيَ الله هنا عدم